أعوذ الله من الشيطان الغدير Mm Hello. -hmm. Oh, God. Yeah. for <tries> وَالْجَبِيحَ وَالْعَجَرُ ان يوم الفخذ كان ميقانا يوم ينفخ في الصور فتاتون اقوى وَقُوْتِهَا عَتِّقَ السَّمَاءُ فَكَانَ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ لِعُصَعَدَ الْعَلِفِ صَاغِينَ مَا Samen met de minister. كل شيء نحن وإنه هو كتاب صدوكم نذم مت سكرنا ما لا يسمعون فيها <تصفيق> نفعا ولا Oh, <laughs> boy. We het En dan Aan de ene Come on وَالسَّمَاءَ تُرْبِطُهَا مَعَ الْأَرْضِ مَنْ الرحمن لَهُمْ أَحْيَاهُ منه يا يقول يا الله ارحمك يا توفى فلان يا سجن الزمن لنا Yeah, <laughs> yeah, يوم ما يقومون قول انا ما We आदि काल में ऊमड़ Bye. Uh -huh. First, she'd took over the two in the two to one. I'm <laughs> And in the Summer, the Summer, the Summer, the Summer, the Summer, the Summer, shon so wu luo I shall shall not forget it. I shall not forget it. I shall not forget it. I shall not Komt u tot zo illa in hem u nu voor is We need to listen to God.